فَاعْمَلَ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَ إِلَٰهُكُمْ إله وَاحِدٌ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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين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 استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا او كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أَمْرَهَا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكه فإن بما أرسلت به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى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 ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَسُبْحَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّذِى خَلَقَهُۥ وَهُوَ لِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت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 وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَزِيلُ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٌ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِالرَّسُولِ مِن قَبْلِكَ إِن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 وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 وما تخرج من ثمارات من أكمامها وَمَا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من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 مست ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائماً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 سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط